عبده ورسوله نستكمل سويا بإذن الله سبحانه وتعالى من أساسي المباركة تفسير بزء عامة تفسير وتلخيص بزء عامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين قال الله تعالى رب السماواتي والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب أي الذي أعطاهم هذه العطاء اللي هي السابقة هو الرب سبحانه نحنا ربنا سبحانه, هو الرب سبحانه وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن فالرب طبعا كما تعلمون أي المالك المدبر الخالق معنى الرب المدبر الخالق الرازق سبحانه وتعالى. المرة بقى نرفع صور هنا. يا رب بس النت ما مني يعني. وما بينهما الرحمن الذي رحمته واسعة كل شيء. الذي رحمته وسعت كل شيء فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا سبحانه وتعالى لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي يوم يقوم الروح له جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا أي خاضعين لله سبحانه وتعالى في خضوع لا يملكون منه خطابة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يعني هنا نلاحظ نراحز أننا هنا كلمة لا يملكون من خطابة لم تفسر لانه سبحان الله هنا ربنا سبحانه وتعالى أن لا يتكلمون إلا ماشي إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه ففسرت هذه الآية السابقة بالآية الحالية طيب فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين, الشرطين الشرط الأول الشرط الأول أول حاجة أن الله سبحانه وتعالى يأذن له أن يأذن الله سبحانه وتعالى له ثانيا أن يكون وأن يكون ما تكلم به صوابا أن يكون ما تكلم به صوابا وكلمه صوابا دية معناها حقا ومن الحق لا اله الا الله خلاص وطبعا المشفع الشافع والمشفع الشافع مشفع لابد ان هم يكونوا ينطقوا الشهادتين طبعا من من اهل لا اله الا الله فلا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذن وأيضا ثبت في الصحيح البخاري ولا يتكلم يوم إذن إلا الرسل ذلك اليوم الحق أي ذلك اليوم هو الحق أي الذي يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب وفي ذلك اليوم ربه مآبة فشاء اتخذ إلى ربه مآبة أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة سبحان الله إن أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده إن أنظرناكم عذابا قريبا لأنه قد أزف مقبلا وكل ما هو آت فهو قريب يعني الإنسان ما يعني ممكن القيامة تبقى مثلا بعد 200 سنة 300 سنة أو أو ساعتها لما نزل القرآن من 1200 سنة طبعا هيبقى بعد الإيامة مثلا من ساعتها كانت بعد 2000 سنة مثلا جاءت ده عمر قليل جدا في عند الله سبحانه وتعالى فهذا قريب هذا العذاب قريب يوم انظر المرء ما قدمت يداه يعرض عليه جميع اعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها كقوله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا سبحان الله كل شيء هيكون مكتوب كل شيء هيكون مكتوب سواء قديم أو حديث خير أو شر صغير أو كبير كما قالت سبحانه وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه فلينظر في هذه الدنيا إليه يعني لابد أن تتوقن أن في عذاب وفي ثواب فإذا ايقنت أن هناك ثواب وايقنت أن هناك حساب فإيه الثمر بقى ان أنت بتهرع إلى الأعمال وكما تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص ينقص بالمعاصي ويزداد بالطاعات ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملوا فالانسان منا لا يستصغر صغيره ولا يحتقر عملا لان ربنا سبحانه وتعالى سيجازيه يوم القيامه طيب بعض الناس بيعلم ان هناك طاعه او ان هناك معصيه فيترك هذه الطاعه والمعصيه وهذا من تلبيس ابليس لماذا لان مش عاجبه اللي قال النصيحة النصيحه دي طبعا دي من تلبيس ابليس المفترض ان انت اذا جاءك الحق ما تقعدش تجادل وما تقعدش تناقش ده انت عندك الحريص واضح وضوح الشمس أو أن الآية واضحة كشمس النهار طب ليه بتقاوح؟ ليه بتجادل؟ مع ان الأمر واضح كوضوح الشمس أصل فلندا ده مغلس غلس أصل ده عمل فيها شيخ أصله لما الواحد بيعمله بيلاقيه فضة طيب ماشي دي كلها أشياء مش هو مبتل بيها لكن هو وعظك خلاص وسبحان الله يعني إذا جاءك إنسان ووعظك فاعلم أنه كمن كأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظك يعني هي هي يعني سبحان الله أنه هو بينقل عما علمه وأصلىه من النبي صلى الله عليه وسلم او من كتاب الله سبحانه وتعالى فالانسان يا جماعه يعني بقدر الامكان يعني ما يفعلش معصيه لأنه زميله في الشغل هو اللي نصحه بهذه النصيحه ودمه ثقيل وانسان غتت وانسان مش شايف شغله لا ما ينفع ليس هكذا تقاس الامور ولكن اذا وصلك امر من امر الله سبحانه وتعالى من اي شخص كان حتى ولو كان شارب خمر واخدين بالكم يعني بعض الـ بعض الـ النساء او بعض الايه الازواج يعني ناس الله سبحانه وتعالى فيها بيرفض الحق ليه اصل زكت ديت يعني ايه قرفاني مثلا او مزعلاني سبحان الله هل ده مسوغ ان تترك الحق الذي أتاك عن طريقها طبعا مستحيل طبعا لا إذا مذهب هذا من مذهب أهل السنة ولكن إذا جاءك من أمر الله سبحانه وتعالى ومن أمر صلى الله عليه وسلم شيء أيا من أي شخص كان فلتلتزم به حتى ولو كان شارب خمر أو حتى كان ممن تعاطون المخدرات المخدرة أيه أي أي, أي معصيات كانت يعني من بيعملوها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 ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شده الحسره والندم فقيل في تفسير هذه الايه يود الكافر يومئذ انه كان في دار الدنيا تراب ولم يكن خلق ولا خرج الى الوجود وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت بأيدي, قد سطرت بأيدي السفرة الكرام البررة ده تفسير وطبعا كما تعلمون ان القرآن الكريم حمال ذو وجوه وسبحان الله المتأمل فبسطة ممكن الآية لها كذا تفسير أيضا قيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العد الذي لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء الشاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي كنت حيوانا فارجع إلى التراب طبعا ده من كلام من كثير طبعا في الحديث الموجود في السلسات الصحيحة حديث رقم أنفس قال النبي صلى الله عليه وسلم يغضي الله بين خلقه الجن والانس والبهائم يغضي الله بين خلقه الجن والانس والبهائم حتى إنه لا يقيد وإذن الجماء من القرناء حتى إذا لم يبقى تبعه عند واحدة أخرى قال الله كونوا طرابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت طرابا طيب نكمل إن شاء الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والنازعات غرقا أي الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة أي الملائكة تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازي بعملها والنشطات نشط، أي هم الملائكة تكتسب الأرواح بقوة ونشاط وأما السابحات سبحا، أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا فالسابقات السبقة أي فالسابقات سبقا لغيرها فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إرسال الوحي إلى رسل الله حتى لا تستلق الشياطين فالمدبرات أمر أي الملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفليين من الأمطار والنبات والشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك مما لا يستطيع الإنسان أن يحصيه يوم ترجف الراجفة أي يوم القيامة تتبعها الراجفة أي الراجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها قلوب يومئذ واجفة أي القلوب في هذا اليوم منزعجة من شدة ما ترى وتسمع، أبصاروها خاشعة أي ذليلة، ابصارها خاشعة أي ذليلة حقير، قد ملك قد ملك قلوبهم الخوف، وأذهل أف الفزع. وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة أبصارها خاشعة البصر بيبقى في ذل في ذل وحقارة يقولون أي الكفار في الدنيا على سبيل التكذيب أئنا لمردودون في الحافرة أي انرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض أنرد بعد موتنا قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي قالوا رجعتنا تلك ستكون إذا خائبة كاذبة أئذا كنا عظاما نخرة أي أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاة قالوا تلك إذن كرة خاسرة فهؤلاء استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخره طبعا جهلا منهم بقدرة الله سبحانه وتعالى خلاص فطبعا هذه العوده ستكون خاسره وهي بالنسبه اليهم سيخسرون فيها كل شيء حتى انفسهم يعني كما قال تعالى فاعبدوا ما شئتم فأعبدوا ما شئتم ما شئتم من دونه فلإن الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين فربنا سبحانه وتعالى قال فإنما هي زجرة واحدة أي ينفخ فيها في الصور صيحة واحدة فإذا الخلائق كلهم كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلامهم, بإيه؟ كلامهم بالبصر فقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض, الأرض قيام ينظرون فاجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم وهؤلاء طبعا كانوا بأسفل في أسفل الأرض فأخرجوا إلى أعلاها فإذا هم بالساهرة ربنا سبحانه وتعالى هيخرجهم من باطن الأرض إلى أعلى هل أتاك حديث هل أتاك حديث حديث موسى إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى هذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق نقوع اي هل أتاك حديثه هل أتاك حديثه إذ نداه ربه بالوادي المقدس الطوى وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي والاجتباء فقال له اذهب إلى فرعون إنه طوى أي فانههو عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف يعني طبعا كما قال تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فقل هل لك الى ان تزكى اي هل لك في خصلة حميده ومحملة جميله يتنافس فيها اولو الالباب وعليكم السلام مرحبا اخي يتنافس فيها اولو الالباب وهي ان تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان سبحان الله الى الايمان والعمل الصالح وأهديك إلى ربك فتخشى أي أهديك وعليكم السلام أخي الكريم الله يكلمك رب العالمين كل عام وأنتم بخير إن شاء الله وأهديك إلى ربك أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه فتخشى أي تخشى الله سبحانه وتعالى إذا علمت الصلاة المستقيم فطبعا كما تعلمون أن فرعون قد امتنع مما دعاه إليه موسى عليه السلام فأراه الآية الكبرى فطبعا هو آراه الآيات كاليد والعصا كما قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنظرين كما في سرط الأعراف الآية 107 و 108 فكذب اي فرعون بالحق وعصى اي الامر فكذب وعصى ثم ادبر يسعى اي يجتهد في مبارزه الحق ومحاربته فايه اللي فعله طبعا ممكن يسعى تاتي بمعنى قصد او بمعنى اجتهد وطبع ثالثي طبعا بمعنى يعني مشى بسرعه كما تعلمون يعني اطر الصلاه وانتم لا تأتوها وأنتم تسعون يعني شد في الخطى يعني فيسعى لها كذا معنى لكن هنا معناها هنا اي يجتهد في ممارسه الحق ومحاربته فحشر اي جنوده وجمعهم فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى يا سلام هذا العبد المخلوق الضعيف <تصفيق> الذي لا يملك أن يحرك يعني يدا أو رجلا أو أصبعا أو طرفة عين إلا بإذن الله سبحانه وتعالى يقول أنا ربكم الأعلى فطبعا في آية هنا جماعة بتفكرنا بالموقف ده قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين إذن الفسق هذا قد يؤدي إلى تقبل أي مفاهيم خاطئة ليه لأن طبعا هناك ران على القلب لكما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذا لو عملنا كده زي المعدات الكيمية كده بنقول أن الفسق أو المعصية من سهم كده يؤدي إلى ران على القلب إذا كان هناك ران على القلب أي حد ممكن يستخف بيك لدرجه ان هو يقدر ان هو يزين لك الباطل ويزين لك الايه ويزين لك الامور والحقائق فاستخف استغرب قومه فاتاعوه فقال لهم يا جماعه انهم فقال لهم انا لهم ربكم والايه الاعلى فاذعنوا له واقروا بباطله حين استخفهم ف للأسف الشديد يعني في في بلدان كثيرة جدا يعني مثلا زي اليابان وقد بلغت من التقدم العلمي ما بلغت ادركت ان في بعض الصناعات يعني بتتأفف انها تعملها او بتأنف وتط... يعني أنا هعمل مثلا بطارية بطارية ذي لا مثلا يعني ففي بعض الصناعات بتعملها اليابان وتفتخر وتقول عليها ميد ان جابان واخذين بركم لكن في بعض الصناعات يعني ممكن يقول إيه تعففت وتأنف إنها و تستنكف إنها تعمل هذه الصناعات التي أصبحت بسيطة و تافهة بالنسبة إلنا خلاص فبعدما وصلوا إلى هذا ما زالوا يعبدون أبوذة حتى الآن سبحان الله وقد وصلوا من الناحية العلمية والتقنية والإدارية يعني سبحان الله يعني ما الله به عليم ونظف ونظم وترتيب وادم واحترام وناس ما بتمدش ايديها عن الحرام سبحان الله زي ما شفنا في, في الزلزال الأخير اللي حصل خلاص ومع ذلك يا جماعة ومع ذلك ما زالوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويعبدون الحجار خلاص فهو ده اللي بتخاف منه بقى ده اللي بتخاف منه ان الانسان يعني انغمس في معصية خلاص فاذا انغمس في المعصية يعني يسهل اوي إن هو ايه يسهل اوي انه يعني يتم التمويه عليه ببعض الإيه؟ المفاهيم الباطلة والكارثة ان تكون هذه المفاهيم تختص بالعقيدة أو تختص بالألوهية والربوبية فخذه الله نكال الآخرة والأولى فخذه الله نكال الآخرة والأولى ماشي فخذه الله نكال أي عقوبة عقوبة الاخره والأولى الأولى يا جماعة اللي قال تعالى ما علمت لكم من إله غيري دي الأولى. اما أما اللي هي في هذه الآية أنا ربكم من أعلى يا سبحان الله إن في ذلك عبرة لعبرة لعبرة لمن يخشى عبرة أي عضة عضة عبرة بتكر هذه الكلمة في القرآن وعبرة يا جماعة معناها عظه إن في ذلك لعبرة لمن لمن يخشى طيب هو من له ينتفع بهذه العبر من الذي ينتفع جماعة بهذه العبر الذي ينتفع بهذه العبر هو من أراد أن هو من يخشى الله سبحانه وتعالى هو من يخشى الله سبحانه وتعالى هو ده اللي يستفيد بهذه العبر وهذه العظام فاذا راى المرء عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه في الدنيا والآخرة وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها سبحان الله نسال الله سبحانه وتعالى ان تقبل منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولكم اللقاء ان شاء الله